يسر موصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ك رحمة ربك عبده ذكر يا إذ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ لا وَإِنِّي خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك is يا زكريا إنا نبشرك بغلام لثمه يحب لِرَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَ سِيمَ رَأْسِي عَقِرًا وَقَدْ بلغت من قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدَ خَلَقَتُكَ مِن قَبَلُ وَلَمْ تَكُشَيْنُ qa ja iləyə Oh, واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبا من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من down <سؤال> قالت <سؤال> <قالف> <سؤال> <قالف> <قالف> إني فَلَكِ غُلَمٌ ذَكِيٌّ الله الله الله الله الله الله الله يا الله قال أن يكون لي وَلَمْ يَمْسَسْ نَفْسٍ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا قَال إِنَّ يَا يرون ولم أنك بدينك قلك لي الله الله قال كذلك. <تصفيق> Əm <im biết> سُبْحَانَ الَّذِي فَسَّبَّحَ بِهِ مَكَانًا كَوْئِيَا re yeah. və <تصفيق> فنا نتها من تحتها الا تحزني ولا ألا أفتح ذنبي الله قد جاروا ضدك تحت سريا قد جاروا ضدك تحت só Taçaão a vos e lalhe que الله الله يوجه لك القبول يا ما شاء الله ما شاء الله فناذت من تحت ماله هو فنتذذ بكي ما فَنَادِ من سَلاْ أَلَا تَحْزَنِي قادر وهو I can't say it oh. all. ببلاء شيخ الله نعم يا نور فإما ترين من البشر أحدا تنقولي فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَ هَا فأشار إليه فأشار إليه قالوا كيف نكرم من جان إلي فاشاء الى قدوكيف كاشي الله يتجلى علينا ويظهر الرحمه اشي ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. نور على نور يعني. نعم نعم نعم يا ف... قالوا كيف نكلم من كان في الظبين قال يا على نبينا الله عليه Ha huh? سبحانه صاحب العطاء والفضل سبحانه صاحب, صاحب العطاء والفضل يا سي جماعه شوف انا ملوزه كده بوالدتي ولم ينجرني جبارا شقيا وطرم بان وطروا بوالدتي ولم يجعلني جذارا شخيم والسلام يا <تصفيق> الله ما شاء الله طيب تعليق وبر بوالدتي ووفى بوالدتي ولم يجعلني في الذي في يم سرور الله, الله،, الله. عيسى بن مريم ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ الْحَقَّ سبحاننا الله على كل شيء قدير سبحاننا الله فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله